ومثل الذين يُنفقون أمواله بترغّى مرضات الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل